يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبوا رباط وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأفقوا مما رزقناهم سراً، سراً وعلانية، ويدرئون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب دار.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 من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء داء الله يبسض الرزق لمن يشاء ويقدر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 اللّه تطّم إِنُّ الْقُلُوبَ الَّذينَ آمَنوا عَمِل الصالِحاتِ طُوبَاءَ لَهُم وَحُسْنُ مَآبِ كَذَلِكَ أَرْسَل لَك فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَت مِن قَبْلِهَا أُمَّةٌ لِتَتَلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْك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 يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ